Bismillahirrahmanirrahim. <تصفيق> <تصفيق> اذكر الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أهو> الله يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما الله الله والرحيم الغفور وقال الذين كفروا. الله. الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء Why not? You know. ويرى الذين <تصفيق> بيركم اذا ذقتم كل مما ذقنينا لكم لن في خلقه الله عليك الله öyle لا إلله إلا إلا الله عز وجل الله أكبر أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى إن xa não pos الأرض أو نسقط nos que